مجيب يا مجيب المطالب كل لحظة وساعة ما تركت الأمل فيك ما تركت الأمل فيك والأمل فيك طاعة يا مجيب المطالب يا مجيب المطالب كل لحظة وساعة ما تركت الأمل فيك ما توقت الأمل والأمل في والأمل فيك كفاح. رب زاد الراجازاد والدعاء والضراع. رب زاد الراجازاد والدعاء والضراع. لا ترد المسكين لا اعتزابك شراع. لا ترد المسكين لا اعتزابك شراع. يا مليك لك الكون لا يحدد ساعة أسألك راغد العيش والرضا والقناعة لك رفع كل سائل بالمساء الذراعة وانجبر كل خاطر كان خايف ضياء وها وسها ما تركت الامال في ما تركت الامال في والامل فيك الباقي رب زاد رجا زاد والدعاء والضرا لا اعتزابك شراع لا ترد لمسكين لا اعتزابك شراع <تكلمة> يا ودود نو غفار جيت مالي بضاعة منك سرواهن الحي اللي بلطفك شفاء <تصفيق> يا الله أكرم وفاتي يوم رد الوداع <تصفيق> حفني مك بسعاد ما أخاف انقطاعات <تصفيق> يا مجيب المطالب يا مجيب المطالب يللي لحظة وساعة ما تركت الأمل فيك Ma terakti amal fi, wal-amal fi kibar. Rabbizad, rajazad, wa-dua' wa-zrarah. Rabbizad, rajazad, wa-dua' wa-zrarah. لا تذبح شعاعه لا ترد المساكين لا